وحكم الاذان وان المؤلف رحمه الله تعالى يرى أنه سنه للصلوات الخمس والجمعه وايضا ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بصفه الاذان وان الامام ابو حنيفه رحمه الله يختار اذان بلال واقامه ابي محذوره وان الشافعي على عكس على العكس من ذلك يختار اذان ابي محذوره واقامه بلال ان الامام احمد رحمه الله يختار اذان بلال واقامه بلال تقدم لنا ايضا ما يتعلق بالترجيح وما كيفيته وهل هو سنه وليس سنه تقدم الكلام على ذلك أيضا تقدم ما يتعلق بالتثويب وان التثويب له, له صور له وايضا اذا فاتت الصلوات أنه يؤدي للاوله ويقيم لكل صلاه وايضا تقدم ما يتعلق بإجابة المؤذن وان المشهور من مذهب الإمام انها واجبه خلافاً لجمهور اهل العلم وايضا بقي علينا من احكام الاذان ما يتعلق بالأذكار المشروعة عند إجابة الأذان ف هناك أذكار تشرع عند إجابة الأذان منها ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجاب المؤذن فانه يشرع له ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وكذلك ايضا يشرع ان يسال الله سبحانه وتعالى نبيي محمد صلى الله عليه وسلم الوسيله وان يدعو بالذكر الوارد اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه اتي محمدا الوسيله والفضيله وابعثه اللهم مقام محمود الذي وعدته وا ايضا مما يشرع أن يقول رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا ونبيا وهذا ذكر قول رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا الى اخره اختل في موضعه على قولي قول الأول أنه عند إجابة الشهادتين يعني اذا قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله يقول رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا ونبيا والراي الثاني انه بعد نهايه الاذان و الحديث والله اعلم أنه يقول بعد اجابه الشهادتين هذا ظاهر الحديث والله اعلم زياده انك لا تخلف الميعاد في الاذان هذه ليست مشروعه وكذلك أيضا زيادة الدرجه لعدم ثبوتها لعدم ثبوتها كذلك أيضا زياده الدرجه هذه أيضا لا تثبت شاده لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم تقدم ايضا شرعنا في شروط الصلاة تكلمنا أو تكلم المؤلف رحمه الله عن شرط العوره قال في درس اليوم وينوي الصلاه التي يدخل فيها بنية لا يفصل بينها وبين التحريمة بعمل هذا شرط من شروط صحة الصلاة وهو النيه النيه شرط من شروط صحة الصلاه وهذا باتفاق الائمه ويدل لذلك حديث عمر المشهور إنما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى والمشهور من مذهب الامام ابي حنيفه رحمه الله تعالى أنه يكفي أن ينوي فرض الوقت يعني إذا لم يعين يعني هل اشترط التعيين يعني إذا دخل عليه دخل وقت صلاة العشاء واراد أن يصلي العشاء هل يشترط أن ينوي انها العشاء يعني يعين انها العشاء أو أن هذا ليس شرطا الى آخره المؤلف رحمه الله تعالى لا يرى أنه ليس شرطا وانه يكفي في ذلك نيه التعيين نيه فرط الوقت وان نية التعيين ليست شرطا والراي الثاني وهو المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله تعالى أنه اشترط أو تشترط نيه التعيين يعني إذا دخل وقت العشاء واراد أن يصلي العشاء فانه ينوي أنه يصلي العشاء ولا يكفي ان ينوي الصلاه التي دخل وقتها والصواب ذلك ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وهو المشهور من مذهب الإمام ابي حنيفه وانه يكفي ان ينوي فرض الوقت يعني اذا لم ينوي انها المغرب وهذا يحصل لان التعيين فيه مشقه كثير من الناس ياتي الى المسجد ويعزب عن ذهنه أنه سيصلي المغرب او انه سيصلي العشاء الى اخره وقال المؤلف رحمه الله لا يفصل بينها وبين التحريمة بعمل يعني اشترط المؤلف رحمه الله تعالى الا يفصل بين النية وبين التحريمة بعمل لا يتعلق بالصلاه بعمل ليس له تعلق بالصلاة فمثلا لو نوى ثم باع واشترى فان هذه النيه لا تصح أو أجر عقد عقد ايجاره وعقد نكاح ونحو ذلك فإن على كلامه أن النيه لا تصح والراي الثاني ما الراي الثاني انه لا باس ان تتقدم النيه على تكبيره الاحرام بشرطين الشرط الاول ان تكون النيه في الوقت والشرط الثاني أن يكون الفاصل يسرا وهذا هو المشهور مذهب امام احمد لا باس ان تتقدم النيه على تكبيره الاحرام بشرطين الشرط الأول ان يكون التقدم يسرا والشرط الثاني شرط الاول ان يكون التقدم يسرا والشرط الثاني ان يكون التقدم في الوقت والراي الثالث راي ثالث انه لا باس ان تتقدم النيه على تكبيرة الاحرام ولو كان التقدم يسيرا بشرط الا يقطع النيه يعني مثلا نوى أن يصلي الظهر ثم بعد ذلك لم يصلي لا بعد ساعه فهذه النية كافية لكن بشرط الا يقطع النيه بمعنى الا ينوي انه لن يصلي فاذا كان كذلك فان هذه النيه صحيحه ويظهر والله اعلم ان هذا القول أنه اقرب الاقوال قال رحمه الله وهل يتلفظ بالنية أو لا يتلفظ بالنية إلى اخره هذا موضع خلاف كثير من الفقهاء يرى انه يتلفظ بالنيه وهذا فيه نظر لان النيه ليست من اعمال الجوارح وانما هي من اعمال القلوب ن... ليست من اعمال الجوارح حتى نقول يحرك او يحرك اللسان بها وانما هي من اعمال الجو... القلوب ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا اراد ان يصلي العشاء قال نويت ان اصلي العشاء لله اربع ركعات أو إذا اراد ان يصلي المغرب قال نويت ان اصلي المغرب في الاخره والانبادات مبناها على الامر والاصل فيها المنع فالاصل فيها المنع حتى يثبت الذري فالاثر فيها الحظر والمنع توقيف قال الله عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله قال الله عز وجل ان الحكم الا لله وايضا حديث عائشه من صلى الله عليه وسلم قالت من احدث في امرنا هذا ما ليس من ورث عمله مذموم عليه ولو كان التلفظ مشروعا لنقل لأن الصلاه تتكرر في اليوم 5 والليل 5 مرات مع ذلك لم ينقله الصحابة رضي الله تعالى عنه قال ويستقبل قبلة إلا ان يكون خائفا ايضا هذا شرط من شروط صحه الصلاه استقبال القبلة باتفاق العلماء ويدل لذلك قول الله عز وجل وحيث ما اتجه تول وجهك شطرا من الشمس الحراق وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وفي حديث ابي هريره البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي اخل في صلاته قال اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء ثم استقبل قبلته فكبر قال ثم استقبل قبلته فكبر و استقبال قبلة على المشهور من مذهب الامام ابي حنيفه ينقسم الى قسمين استقبال قبلة على المشهور من مذهب الامام ينقسم الى قسمين القسم الأول أن يكون نعم القسم الاول يكون بمكه القسم الاول ان يكون بمكه فيقولون يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة ما تكفي الجهه لو كانت هذه عين الكعبه ثم انحرف لكن هو في جهتها ثم انحرف عن عين الكعبه يمينا او يسارا ما يجزئ اذا كان بمكه يجب ان يستقبل عين الكعبه وان كان خارج مكه فان الواجب عليه ان يستقبل الجهه و فمثلا هنا في هذه البلد جهه القبله الى الغرب جهه القبلة الى قبل فكل هذه الجهة يصح التوجه اليها يصح ان تتوجه الى هذه الجهة الى اليمين ما لم تدخل الى الجهة الشمالية ايضا اليسار لا باس لو تمايلت ما دمت انك في حدود الجهة كل هذا جائز ما لم تدخل الجهة الجنوبية فاذا كنت في الجهه الغربية فإن هذا هذا جائز قد جاء في مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وان كان فيه ضعف ما بين المغرب والمشرق قبلة لان جهه اهل المدينه الى اي جهه المدونه المدينه توجهون الى جهه الجنوب نعمل جهه الجنوب هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبله وهذا ايضا هو الوارد عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم فالمشهور من مذهب الإمام أنه إذا كان بمكه فانه يتوجه الى ماذا الى العين واذا كان في خارج مكه يتوجه الجه والراي الثاني أنه إذا كان داخل المسجد الحرام إلى العين اذا كان داخل المسجد الحرام لابد ان يصيب عين الكعبة اما اذا كان خارج المسجد الحرام فتكفي الجهه والراي الثالث ووجه عند الشافعيه انه تكفي الجهه مطلقا تكفي الجهه مطلقا حتى ولو داخل المسجد الحرام إن حتى ولو داخل المسجد الحرام قد يكون مع الزحام وحذالك قد ينحرف قد تكون هذه القبله وينحرف عنها يمينا وينحرف شمالا نعم, نعم. و و و والله والذي يظهر والله علام ان يقال الواجب هو الجهه لكن اذا كان المسلم داخل المسجد الحرام فانه يتحرى أن يصيب عين الكعبه فاهمين هذا هو الأصل والله اعلم قال الا أن يكون خائفا استثنى المؤلف رحمه الله ما استثنى من الاستقبال قال لك الا ان يكون خائفا فيصلي إلى اي جهه قدر نعم اذا كان خائف يقول لك المؤلف تسقط يسقط الاستقبال حل الخوف ومن ذلك أيضا الضرورة إذا اضطر إلى عدم الاستقبال نعم اذا اضطر الى عدم الاستقبال فان فان الاستقبال يسقط الله عز وجل قال فان خفتم فرجالا او ركبانا قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما في البخاري مستقبل قبلة وغير مستقبليها مستقبل قبلة وغير مستقبليها فان خفتم فرجالا او ركبانا قال ابن عمر استقبل قبلة وغير مستقبليها فإذا كان خائف فر من عدو أو سبع او نحو ذلك فإنه يسقط عنه الاستقبال كذلك ايضا يسقط عنه الاستقبال في حال الضروره ينتهي حال الضروره إذا اضطر الى ذلك كما لو كان منصوبا مربوطا الى غير جهه القبلة هذه القبلة هو مربوط الى هذه الجهة فيسقط عنه الاستقبال تقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا امرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم الحالة الثالثة الذي يسقط فيها الاستقبال في حال مشقة والتعب يعني وذلك كحال المريض حال المريض الذي يلحقه بالاستقبال مشقه قد يكون مكانه او المكان الذي ينام عليه متوجها لغير قبلة قونه يدار الى جهة القبلة قد يلحقه حرج وتعب ومشقة فانه يسقط عن الاستقبال قول الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج ما جعل عليكم في الدين من حرج الحالة الرابعة التي يسقط فيها الاستقبال في النافله في السفر إذا كان المسلم مسافرا ويتنفل فانه يسقط عنه الاستقبال و يدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته يعني يؤثر على راحلته حيث ما توجهت به غير انه لا يصلي عليه المكتوب وايضا حديث عامر ابن ربيعه وحديث انس فهذه الاحاديث تدل على ان المسلم في النافله في السفر في النافله في السفر له او يسقط عنه استقبال قبله فاذا صلى وهو لم يستقبل قبله فان صلاته صحيحه لكن إذا كان المكان واسعا مكان واسع هذا مثلا اذا كان في السياره اذا كان في طائره اذا كان في قاطره يتنفل النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته لكن اذا كان المكان واسعا كان في الباخره ويتمكن من الاستقبال فانه يستقبل لكن اذا كان لا يتمكن من الاستقبال شط عليه الاستقبال فانه يسقط عنه استقبال القبلة وهل في تكبيره الاحرام هل يتوجه الى القبله اثناء تثبته الاحرام او لا يتوجه هذا بوضع خلاف نعم والصواب في ذلك أنه لا يلزمه أن يتوجه الى القبله كما جاء ذلك في حديث انس رضي الله تعالى عنه صواب انه لا يلزمه أن يتوجه إلى قبلته ما ورد من توجهه عليه الصلاه بضعيف لا يثبت ويسقط للسكن استقبال سواء كان سائرا او كان راكبا نعم سواء كان راجلا على رجلي او كان راكبا كل ذلك يسقط فيه استقبال القبلة قال رحمه الله تعالى فاين اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته من يساله عنها اجتهد وصلى إذا كان بحضرته وحدوه هذا قال لو صاحبه لسمعه الذي بحضرته يعني المقصود ان يكون قريبا منه بحيث أنه لو ناداه ودعاه صاحبه سمعه فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى إذا كان بحضرته من يساله ممن يعرف القبلة فانه يساله اما اذا لم يكن بحضرته من يساله فانه يجتہد نعم يجتہد الى جهة القبلة نعم يجتہد ويصلي والمجتهد هو الذي يعرف ادلة القبلة وكيفية الاستدلال بها المجتهد هو الذي يعرف ادلة القبلة وكيفية الاستدلال بها فالقبلة يستدل بها او لها أدلة تدل عليها طب لها ادله تدل عليها مثلا النجوم ومنازل الشمس والقمر مهب الرياح وجوه الجبال مصب الانهار الى اخره هذه كلها من الادله يعني هناك ادله افقيه وادله ارضيه يستدل بها على جهه القبله فالمجتهد ليس المجتهد هو الجاهل لا المجتهد هو الذي يعرف ادله القبله وليس بلازمه يكون عالم في احكام الشريعه لا المقصود انه يعرف ادله القبلة وكيفيه الاستدلال بهذه القبلة بهذه الادله على جهه القبله هذا هو المجتهد نعم فيقول لك المؤلف رحمه الله اذا لم يكن بحضرته من يساله فانه يجتهد قال اجتهد وصلى فان علم انه اخطا بعدما صلى فلا اعاده ذلك هذا صحيح لانه فعل ما امر به او فعل ما خطب به ومن فعل ما خطب به برئت ذمته من فعل ما خطب به فان ذمته تبرئ و لا يكلف الله نفسا الا وسعها طيب وقال المؤلف طيب وإذا كان الشخص لا يعرف ادلة القبلة يعني ليس مجتهدا في باب القبلة ليس مجتهدا في باب القبلة لا يعرف ادلة القبلة فهذا ان كان هناك المؤلف قيده بحضرته هذا الذي يظهر من كلام المؤلف لكن الذي يظهر والله اعلم انه قال ان كان إذا كان يتمكن من معرفه القبله بحيث يسأل يتمكن من السؤال وال المسافه تكون قريبه عرفا كان يكون البلاد حوله قريبة عرفا والمساجد أو من يستطيع ان يساله يكون قريبا عرفا فهذا يقصده يسأله إذا كان بعيدا عرفا فانه يتحرى ويصلي وصلاته صحيحه قال وان علم ذلك وهو في الصلاه استدار إلى القبلة وبنى على صلاته نعم لو انه اجتهد واداه اجتهاده الى ان هذه هي الجهه ثم بعد ذلك جاء شخص واخبره ان القبلة الى هذه الجهة فانه يستدير ويبني على صلاته وما مضى من صلاته على كلام على كلام المؤلف صحيح لانه كما تقدم اتى بما قوطب به فبرئت ذمته قال رحمه الله تعالى باب صفه الصلاه لما ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بشروط الصلاة ذكر رحمه الله ما يتعلق بصفه الصلاه وصفه الصلاه هي الهيئه والكيفيه التي تكون عليها الصلاة الهيئه والكيفيه التي تكون عليها الصلاة والاسوء في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ماك من حويره كما رايتني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل لما صلى على المنبر قال انما فعلت ذلك لتاتموا بي تقتدوا بي ولتتعلموا صلاتي لتاتموا بي ولتتعلموا صلاتي فهذا يدل على ان هذا الأصل على الكيفيات وهذه الحركات تكون في الصلاة هذه مبناها على ماذا على التوقيف كما ذكرنا الاصل فيها حديث مالك بن حويل كما في البخاري وحي سهل في البخاري وغيره قال فرائض الصلاه ستة يعني أركان الصلاه يقول لك المؤلف رحمه الله بأن أركان الصلاه سته نعم وهذا الحصر قوله سته هذا مبني على استقراء الادله فان العلماء رحمهم الله تعالى يستقرؤون الأدلة وينظرون فيها ثم بعد ذلك يتبين لهم ما هو الفرض وما هو الواجب وما هو السنة إلى اخره قال التحريمة يعني تكبيره الاحرام وهذا بالاتفاق هذا بالاتفاق تكبيره الاحرام ركن وفرض ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي تحريم التكبير وايضا حيث به متقدم اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضو ثم استقبل قبلته فكبر كبر نعم ولا النبي صلى الله عليه وسلم واظب على تكبيره الاحرام الى ان توفاه الله والمسلمون مجمعون على هذا قال والقيام هذا الركن الثاني القيام نعم القيام المقصود هنا القيام في الفرض نعم القيام في الفرض اما النافله فانه يسقط فيها القيام كما سياتينا ان شاء الله ويدل لذلك قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين وايضا كما تقدم حديث ابي هريره اذا قمت الى الصلاه حديث عمران في البخاري ايضا صلى قائما صلى قائما فان لم تستطع ف جالسا فان لم تستطع فعلى جنب قال والقراءه هذا الركن الثالث القراءه في الصلاة نعم القراءه في الصلاه ولم يقل المؤلف رحمه الله قراءه الفاتحه وانما قال القراءه فعندهم الركن هو القراءه والواجب هو قراءه الفاتحه فقراءه الفاتحة ليست ركنا خلاف للجمهور جمهور العلماء يرون أن قراءه الفاتحة ركن لكن المشهور المذهب الامام في حنيفه ان قراءه الفاتحة ليست ركنا وانما هي واجب من واجبات الصلاة الركن هو أن يقرا ما تيسر من القران كما قال الله عز وجل فقرا ما تيسر منه وايضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء ثم استقبل قبلته فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران قال ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن قال والركوع وهذا سياتي ان شاء الله باذن الله سياتي بيانه باذن الله قال والركوع هذا هو الركن الرابع الركوع هذا هو الركن الرابع وهذا بالاجماع ويدل لذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجد يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجد وايضا في حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم اركع حتى تطمئن راكعا والاجماع قائم على ذلك قال والسجود نعم بقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا اركعوا واسجدوا وايضا حديث ابي هريره ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا والسجود ايضا ركن والاجماع قائم على ذلك قال والقعده الاخيره مقدار التشهد يعني الجلوس للتشهد الاخير ايضا ركن نعم هذا ركن نعم ا لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتشهد نعم النبي عليه الصلاه والسلام امر بالتشهد فقال اذا تشهد احدكم فليقل التحيات لله فليقل وهذا امر تشهد احدكم فليقل التحيات لله والصلوات الى اقله وايضا يدل لذلك حديث كعب قال كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد فدل ذلك على أن التشهد فرض والمؤلف رحمه الله قال لك القاعده فرض لكن ما ذكر ان التشهد فرض لا ما ذكر ان التشهد فرض وهذا سياتي ان شاء الله فالمؤلف لا يرى أن التشهد فرض وانما يرى أن الجلوس له فرض وسياتي ان شاء الله بيان ذلك قال وما زاد على ذلك فهو سنه قال لك المؤلف ما زاد على ذلك فهو يعني هذه هي الفرائض ما عدا ذلك يقول لك المؤلف رحمه الله سنه وقول المؤلف رحمه الله ما عدا ذلك فهو سنه هذا فيه نظر لان هناك واجبات المشهور مذهب ابي رحمه الله ان هناك واجبات ليست من السنه ويمكن يمكن مراده المؤلف رحمه الله بقوله وما زاد على ذلك باو سنه يعني أنه ليس فريضه هذا ممكن لكن هناك واجبات ليست من السنن ليست ما ذلك من ذلك قراءه الفاتحه فقراءه الفاتحه في الصلاة يرون انها واجبه كما تقدم وياتي شيء من ذلك قال واذا دخل الرجل في صلاته كبر ورفع يديه مع التكبير يعني متى يقوم للصلاه يعني متى يقوم الى الصلاه اذا كان مامهما متى يقوم للصلاه المشهور مذهب الامام بحنيفه رحمه الله أنه يقوم إلى الصلاه إذا قال المقيم حي على الصلاه إذا قال المقيم حي على الصلاه فانه يقوم الى الصلاه عند الامام احمد رحمه الله يقوم إذا قال المقيم قد قامت الصلاة قد عند قد من قول المقيم قد قامت الصلاه قال امام مالك رحمه الله قال امام مالك رحمه الله تعالى يقول ليس له حد وانما ذلك يختلف باختلاف المصلي يختلف باختلاف المصلي ليس له حد والذي يظهر والله اعلم هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقوموا حتى تروني نعم قول النبي عليه الصلاه والسلام لا تقوموا حتى تروني وعلى هذا نقوم بانه لا يخلو من امرين نعم لا يخلو من امرين الامر الأول الامر الاول ان ان يكون الامام خارج المسجد فهذا لا يقوم حتى يرى الامام والامر الثاني ان يكون الامام داخل المسجد يكون الامام داخل المسجد فهذا ليس له حد كما قال امام مالك رحمه الله فان شاء قام في اول الاقامه او قام في وسط الاقامه او قام في نهايه الاقامه المهم ان يكون متهيئا للدخول في تكبيره الاحرام قال واذا دخل الرجل في صلاته كبر هذه تكبيره هذه تكبيره الاحرام ورفع يديه مع التكبير هنا أفاد المؤلف رحمه الله أن الايدي ترفع مع تكبيره الاحرام وهذا بالاتفاق هذا بالاتفاق لائمه ان الايدي ترفع مع تكبيره الاحرام لكن متى ترفع وما هو حد الرفع نعم ترفع كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وكذلك ايضا حديث علي رضي الله تعالى عنه الى اخره لكن متى ترفع قال لك المؤلف كبر ورفع يديه مع التكبير هذا الذي ذكر المؤلف هو خلاف المشهور مذهب الامام ابي هذا هو راي الائمه الثلاثه يعني راي مالك الشافعي واحمد انه يرفع مع التكبير نعم يرفع مع التكبير الله اكبر يرفع مع التكبير هذا راي من مالك والشافعي واحمد وما ذكره المؤلف هو راي الائمه الثلاثه نعم اما المشهور من مذهب الامام ابي حليفه رحمه الله تعالى فانه يرفع قبل التكبير ثم يقول الله اكبر يرفع الله أكبر هذا المشهور من مذهب الامام ابي حليفه نعم ولكل منهم نعم لكل منهم دليل اما الجمهور فاستدلوا بحيث بن عمر في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر ورفع يديه كبر ورفع يديه واما الحنفية يقولون يرفع قبل ان يكبر وهذا أيضا دليل حيث بن عمر في مسلم في صحيح مسلم رفع يديه ثم كبر في صحيح مسلم رفع يديه ثم كبر لكن في البخاري كبر ورفع يديه في البخاري كبر ورفع يديه والراي الثالث عكس ما ذكر الحنفيه ما هو ها, ها يكبر ثم يرفع الله اكبر ثم يرفع يديه هذا الراي الثالث وقد جاء ايضا ذلك في حديث مالك بن حويرث رافع ثم كبر نعم كبر ثم رفع نعم كبر ثم رفع فالارى في هذه المساله كم ثلاثه الراي الاول انه ماذا يرفع مع التكبير وهذا ما عليه علي الامم الثلاثه والراي الثاني ومذهب الامام بحليف رحمه الله أنه يرفع قبل نكبر والراي الثالث أنه يكبر قبل ان يرفع وختار بعض اهل العلم أن هذا من الصيغ التي وردت على وجوه متنوعه يعني تارة يرفع مع التكبير وتاره يكبر ثم يرفع وتاره يرفع ثم يكبر نعم ان هذا من الصيغ التي وردت على وجوه متنوعة تاره وتاره طيب بالنسبه لليدين هل ينشر هل ينشر أو أنه يضم اصابعه ايضا للعلماء رايان الراي الأول مشهور مذهب الامام الحنيفه أنه ينشر اصابعه وعند الجمهور أنه يضم اصابعه يضم اصابعه النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مدا كما في او النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر رافعا يديه مدا كما في حديث كما في سنن ابي داوود نعم وايضا الحنفيه قالوا استدلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كبر ثم رفع يديه ناشرا لهما نعم ناشرا لهما ويظهر والله اعلم ان عندنا قاعده قاعده وهي ان الاصل في حركات الصلاه ان تكون على مقتضى الطبيعه الاصل في حركات الصلاة ان تكون على مقتضى الطبيعه الا اذا دل الدليل اذا دل الدليل فالذي جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم مد اصابعه يعني لم يقبض اصابعه وانما مد اصابعه فيرفع يديه على مقتضى الطبيعه قد يكون فيها شيء من التفريج وقد يكون فيها شيء من الضم هذا كله الامر فيه واسع والله اعلم قال قال رحمه الله تعالى طيب وما هو حد الرفع ايضا للعلماء رايان جمهور العلماء أنه يرفع الى حد منكبيه جمهور العلماء انه يرفع الى حد منكبيه كما جاء في حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه وعند الامام بحنيفه رحمه الله أنه يرفع نعم نعم اا ما بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه يرفع هذوى المنكبين وهذا قول جمهور العلماء جمهور العلماء أنه يرفع هذوى المنكبين لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الراي الثاني وراي الحنفيه انه يرفع الى محاذات الاذنين يعني الى فروع الاذنين وهذا دليله ايضا حديث مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إلى أصول اذني رفع الى اصول اذني كما في صحيح مسلم ويظهر أيضا أن هذا يفعل تاره وتاره لتاره ترفع إلى حذو المنكبين كما جاء في حديث ابن عمر وتاره ترفع الى فروع الاذنين على الاذنين كما جاء في حديث مالك بن حويرث كما مذهب الامام بحنيفه رحمه الله لأن السنه وردت بكل منهما قال رحمه الله تعالى واذا دخل الرجل في صلاه كبر ورفع يديه مع التكبير حتى يحاذي بابهاميه شحمتي اذني يعني يرفع الى فروع الاذنين اعلى الأذنين كما جاء في حديث مالك بن حويرث نعم وكما ذكرنا الذي يظهر والله اعلم أن هذا من السنن التي وردت على وجوه متنوعه فتارة يرفع إلى حذو المنكبين وتاره يرفع الى ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى إلى أصول اذني قال فان و... نعم فان قال بدلا من التكبير الله أجل او اعظم او الرحمن أكبر اجزاه عند ابي حنيفه ومحمد وقال ابو يوسف لا يجزئه الا بلفظ التكبير يعني اذا كبر للاحرام كبر الاحرام هل يشترط لفظ التكبير نعم لفظ التكبير هل هو شرط او ليس شرطا الامام ابو حنيفه رحمه الله يقول ليس شرطا فاذا قال الله اكبر او قال الله اجل او قال الله اعظم او الرحمن اكبر قال لك المؤلف قال فانه يرى انه يذم ويوافق على ذلك محمد بن الحسن الراي الثاني راي بيوسف وهو مذهب مالك والشافعي انه لا بد من هذا اللفظ الله اكبر لا بد من هذا اللفظ عند الشافعي رحمه الله يقول يجوز ان تقول الله اكبر ويجوز ايضا ان تقول الله الاكبر كلاهما جائز الله اكبر او الله الاكبر الله الاكبر هذا راي من الشافعي وقالوا بان زياده الالف واللام نعم زياده الألف واللام تدل على المبالغه وان الله سبحانه وتعالى اكبر من كل شيء والذي يظهر والله علم ان مذهب لي ابو يوسف رحمه الله تعالى كما هو مذهب مالك واحمد انه يتقيد بلفظ التكبير لان هذا هو الذي ورد في السنة يتقيد بلفظ التكبير لأن هذا هو الذي ورد في السنه تحريمها التكبير إذا قمت إلى الصلاه فاسبر الوضوء ثم استقبل قبلته فكبر الى اخره وايضا كما جاء في حديث ابي هريره غير يكبر حين يركع إلى قبل المهم ان هذا هو اللفظ الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه النبي عليه الصلاه والسلام فالذي يظهر والله اعلم ما ذهب عليه ابو يوسف رحمه الله تعالى كما هو مذهب مالك واحمد قال ويعتمد بيده اليمنى على اليسرى ويضعه ما تحت سرته ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك نعم هذه, هذه ثلاث مسائل المساله الاولى قال المؤلف رحمه الله تعالى يعتمد نعم قال مؤلف رحمه الله تعالى يعتمد بيده اليمنى اليسرى يعني هل يقبض يده اليسرى بيده اليمنى او يرسل هل يقبض او يرسل للعلماء رايان الراي الاول وهو الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو راي جمهور العلماء اي المشهور مذهب الامام بحليله وهو ايضا راي جمهور العلماء انه يقبض نعم انه يقبض او يضع كما سياتينا ان شاء الله يقبض اليسرى باليمنى والراي الثاني وهو قول الشافعي لمن مالك انه لا يقبض وانما يرسل الراي الثاني راي الشافعي انه يرسل ولا يقبض اما الجمهور قالوا بانه يقبض ولا يرسل استدلوا بحيث قال ابن رضي الله تعالى عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاه يضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة خرجه مسلم مالك يقول بانه يرسل لا يرى القبض يرى الله وسلم لم يعلم القبض من في صلاته فدل ذلك على أنه يرسل ولا يقبض الله وسلم لم يعلم من في صلاته القبض ذلك على يرسل وقين بان الامام مالك رحمه الله تعالى انما ارسل لعله يعني ارسل يديه لعله ونوع مرض ارسل يديه واخذ عنه انه يرى الارسال والا حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة في مسلم صح مسلم حديث ساحل بسعه في البخاري كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاه فهذا يدل لما ذهب اليه الجمهور الصواب في ذلك أنه انه يقبض ولا يرسل كما ذهب له لمام مالك رحمه الله تعالى و نعم و وأما لحديث الموسي فالجواب عن ذلك نقول هذا خاص وحديث اللؤائل حديث سهل هذه عامه في الصلاه او نقول خاص حديث الموسي هذا عام حديث وائل حديث سهل خاص والقاعده عند التعارض انه يقدم ماذا الخاص على العام وايضا جواب اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اعلم المسيء ما اخل فيه ما اخل به في صلاته علم المسيء ما اخل به في صلاته طيب طيب قال ال تميل انا ان المشروع هو كما ذكر المؤلف يعتمد بيده اليمنى على اليسرى لكن هل يقبض او يضع للعلماء رحمهم الله تعالى في هذا رايان الشافعي دام الشافعي والامام ابو حنيفه انه يقبض, يقبض اليمنى باليسرى واحمد قال يضع نعم قال يضع يقبض حديث وائل بن حجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاه فاحمد قال يضع ما شافعي وابو حنيفه قالوا ماذا يقبض واستدل بلف اخذ شماله بيمينه احد اشماله بيمينه وبعض الحنابلة قال بأن الوضع المراد به القبض الوضع المراد القبض. المهم عندنا رايان اما الوضع أو ماذا القبض ويظهر والله اعلم ان الامر واسع اما ان يضع واما ان يقبض اذا قبض المشهور من مذهب الامام بحنيفه قالوا يجمع بين القبض والوضع كيف فقالوا يقبض من عند الكوع والكرسوع وبابهامه بالابهام والخنصر ويضع السبابه والوسطى على الساعد يعني يقبض هكذا قالوا يقبض هكذا لكي يجمع بين القبض وبين الوضع يجمع بين القبض والوضع يعني يقبض بالابهام والخنصر والبنصر على كوعه ويجعل السبابه والوسطى على ساعه يا ما على ساعه لكن هذه الصفه ما وردت الذي يظهر والله اعلم ان يقال اما ان يضع او يقبض في حديث سهل بن سعد ايضا ظاهره انه يضع على ذراعه اليمنى يضع على ذراعه اليمنى فهذه ثلاث صفات وينفع على هذا تاره وهذا تاره و بين الصفات فهذا له وجه هذا له وجه قال المؤلف رحمه الله ويضعهما تحت سرته يعني اذا قبض يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يضعهما تحت السره وهذا هو المشهور مذهب ابي حنيفه واحمد ان الوضع يكون تحت السره وعند الشافعي فوق السرة وتحت الصدر فوق السرة تحت الصدر وجاء في حديث وائل بن في غير الصحيحين في غير صح مسلم ان النبي صلى وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره لكن زياده على صدره هذه شاده لا تثبت الح... ايضا حديث علي انه أمر بوضع ان مسلم امر بوضع الاكف تحت السره على ضعيف لا يثبت فما يبقى عندنا الا حديث سهل بسعه في البخاري كان الناس يامرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى والذي يظهر انه اذا وضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى ها ان, أن اليدان تكون... أن اليدين تكونان على ماذا على على نعم تكونان فوق السره نعم فوق السره وتحت الصدر نعم هذا الذي يظهر والله اعلم واجى علم احمد رحمه الله ان المصلي مخير نعم ان المصلي مخير لكن ظاهر حديث سهل انه اذا وضع على ذراعيه فان الذراعين ستكونان فوق السره وتحت الصدر والله اعلم قال <تصفيق> ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك نعم ثم يستفتح بعد هذا المؤلف رحمه الله يرى أنه يستفتح وهذا هذا المشهور مذهب الامام ابي حنيفه وقول جمهور العلماء أنه يشرع الاستفتاح واما عند الامام مالك رحمه الله فانه لا يرى شرعيه الاستبتاح قال الاستبتاح ليس مشروع والصحيح بذلك ما ذهب اليه جمهور العلماء أن الاستبتاح مشروع كاستبتاح هذا استبتاح ابي سعيد بن عباس علي بن ابي طالب عائشه وغير ذلك من الاستبتاحات شيخ الاسلام تيميه رحمه الله له رساله مستقله في استبتاحات الصلاه له رساله مستقله في استبتاحات الصلات اما المالكيه فهم يستدلون بحديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم و ابي بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون الصلاه بالحمد لله رب العالمين فقولهم ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث انس انه قام صلىتم على محمد وابي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون الصلاه بالحمد لله رب العالمين ظاهره انهم لم يفتتحوا بالاستفتاح وانما يفتتحوا لله بقراءة بقراءه الحمدله لكن يجاب عن ذلك أن المقصود بقول انس نعم يفتتحون الصلاه بالحمد لله رب العالمين ما هو المقصود المقصود انهم لا يجهرون لا يجهرون بالاستباح لا يجهرون بالبسمله لا يجهرون بالاستعاده ولهذا قال لا يذكرون بسم الله لا في اول قراءه ولا في اخره يعني المقصود او لا يجهرون ببسم الله لا في اول قراءه ولا في اخرها والصواب شرعيه هذا الذكر الذي ذكر المعلم و الامام ابو حنيفه يختار استفتاح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك استفتح بسعيد وهذا ايضا مذهب احمد الشافعي يختار استفتاح يا مشافعي يختار استفتاح علي رضي الله تعالى عنه وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين والامر في هذا واسع تارة يفعل هذا وتارة يفعل هذا وهذا الاستباحه الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى ذكره هذا رجحه ابن القيم رحمه الله في كتابه الهدى من عشرة اوجه نعم وهو المروي عن ابي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم قال وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم يعني يرى المؤلف رحمه الله استحباب الاستعاده وهذا ما عليه جمهور العلماء وعند ابن مالك رحمه الله لا تشرع الاستعابه لما تقدم من أنس انس حديث انس قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون الصلاه بالحمد لله رب العالمين فهو لا يرى الاستعاده وابن حزم رحمه الله تعالى يرى ان الاستعاده واجبه لكن الصحيح في ذلك وما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى يستعيد بالله والاستعاده هل هي للصلاه او للقراءه نعم هل الاستعاده للصلاه او للقراءه الاستعاده للقراءه وليست للصلاه وما صفته الاستعاذة صفة الاستعاذة صفة كما جاء في قول الله عز وجل فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هناك أيضا صفة أخرى نعم صفة أخرى كما في قول الله عز وجل واما ينزعنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم فتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم اعوذ بالله اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واما ما جاء في حديث سعيد من همزه ونفقه ونفه فهذا ضعيف لا يثبت فللاستعاذة اما تستعيذ تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وهل يستعيد في كل ركعه او في الركعه الاولى فقط هذا موضع خلاف ف المشهور من مذهب الامام احمد انه يستعيذ فقط في الركعه الاولى لكن إذا لم يستعذ في الركعه الأولى يستعيذ في الركعه الثانيه والرأي الثاني انه يستعيذ في كل ركعة لأن, لان كل ركعه لها قراءه مستقله وهذا اختيار ابن تيميه رحمه الله <تصفيق> قال رحمه الله تعالى ويقرا بسم الله الرحمن الرحيم ويسر بهما يعني ايضا البسمله هل هي مشروعه او ليست مشروعه الخلاف في هذا كالخلاف في اي شيء في السعاده فالمؤلف رحمه الله يرى ان البسمله مشروعه مستحبه وهذا هو المشهور من مذهب الامام ابي حنيفه رحمه الله تعالى وعند الإمام مالك أن البسملة غير مستحبه ودليلهم على هذا ما تقدم من حديث انس رضي الله تعالى عنه وتقدم الجواب عنه نعم فالبسمله مشروعه ويدل لهذا ان ابي هريره رضي الله تعالى عنه صلى فقراا بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ الفاتحه ثم قال والذي نفسي بيده اني لا اشبهكم برسول الله صلى الله عليه وسلم ولان يؤيد هذا أن البسمله هذه ليست للصلاه وانما هي لاي شيء للقراء يعني البسمله هذه ليست للصلاه وانما هي قال مؤلف رحمه الله ويسر بهما يعني يسر بالاستعاده وكذلك ايضا يسر بالبسمله لا يجهر بهما وهذا ما عليه جماهير العلماء هذا ما عليه جماهير العلماء انه يسر بالاستعاده وكذلك ايضا يسر بالبسمله وعند الامام الشافعي رحمه الله انه يجهر بالبسمله لماذا لانه يرى ان البسمله ها ايه يرى ان البسمله ايه من الفاتحه وايضا ايه من اول كل سوره فاشد الناس في القراء في القراءة هم الشافعيه نعم اشد الناس في القراءه هم الشافعيه واسهل الناس في القراءه هم الحنفيه ف نعم و نعم <تصفيق> والصحيح انه لا يجهر انه لا يجهر بالبسمله هذا هو الصواب ودليل ذلك ما تقدم من حديث انس نعم سليقه معرهس وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون الصلاه بالحمد لله وفي لفظ لا يجهرون بسم الله في اول قراءه ولا في اخرها <تصفيق> لكن يستثنى من ذلك يستثنى يعني لو فعلها في بعض الاحيان لا باس يعني لو انه جارا بالبسمله في, في بعض الاحيان اذا كان المقصود بذلك التعليم اذا كان مقصود بذلك يعني ان التلفظ بالنكراءه البسمله في الصلاه سنه فهذا حسن ولهذا Imam Ahmad رحمه الله كان اذا قدم المدينة يجهر باي شيء يجهر بالبسمله لأن المالكيه لا يرون البسملة فهو يجهر بالبسمله من أجل التعليم وان البسمله مشروعه في الصلاة لان الامام مالك لا يرى شرعيه البسمله في الصلاه كما تقدم أو التاليف إذا كان يصلي عنده من ال يرى البسمله كمثل الشافعيه شافعيه يرون ان البسمله واجبه وايضا يعضد هذا وهو ان كان الدارقطني يقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في الجهر بالبسمله مع انه جاء في حديث جاء الجهر بالبسمله جاء في حديث أبي هريره و ام رضي الله تعالى عنهما إلى اخره لكن الدارقطني يقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء او في البسملة فالذي يظهر والله اعلم أنه يجهر البسمله اما لقصد ماذا ها التعليم او التاليف نعم او التاليف نعم او كونه وردت في بعض الاحاديث نعم يا كان كما ذكرنا ان الدارقطني قال لم يثبث شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في البسملة قال وإذا نعم قال ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسوره معها أو ثلاثه ايات من اي سوره يقرا فاتحه الكتاب وقراءه فاتحة الكتاب هذه واجبه عن المشهور مذهب الامام حنيفه والذي هو ركن هو القراءه بمعنى انه لو انه قرا ولم يقرا الفاتحه نعم قرا ولم يقرا الفاتحه فقد اتى بالركوع نعم اتى بالركن طيب قراءه الفاتحه المشهور مذهب الامام بحنيفه انها واجبه وعند جمهور العلماء انها ركن عند جمهور العلماء انها ركن ويدل على انها ركن حديث عباده بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب وايضا حيثه بهريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لا يقرا فيها بفاتحه الكتاب في خداع فالصواب انها ركن وليست واجبه لكن هل هي ركن في كل ركعة أو في بعض الركعات هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله ف عند الشافعيه انها ركن في كل ركعة كذلك ايضا عند الحنفيه انها ركن في كل ركعة ركن لكن ياتينا ان شاء الله هل الامام يتحملها الإمام الامام هل يتحملها الماموم هل يتحملها عن الإمام أو لا يتحملها عن الإمام هذا ان شاء الله سياتي بيان لا نتوقف على هذا وياتي ان شاء الله حسنا الله عليكم قل السائل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شيخنا الفاضل ذكرتم بانه من كان بعيدا عن الكعبه فانه الواجب عليه ان يتوجه الى الجهه فيجوز له ان يتوجه هنا وهناك ما لم يدخل في جهه اخرى فمتى يعتبر انه دخل في جهه اخرى هل إذا تجاوز الجهه الفرعيه التي بين الجهتين الاصليتين ام اذا اتجه الى الجهه الاخرى الاصليه بارك الله فيكم نعم نحن ذكرنا اذا كانت جهته هي جهه الغرب فانه اذا دخل في جهه الشمال أو جهه الجنوب خرج عن جهه الغرب هذا الظاهر اما ما دام انه بين جهتي الجنوب والشمال فانه, فإنه لم يخرج احسنت الله عليك ما هو القول الراجح في اعاده الاستعاده في كل ركعه نعم ال الذي يظهر والله اعلم انه الاستعاده تكون في كل ركعه هذا الذي يظهر والله هذا اقرب من ان من أنها في ركعه واحده فقط السلام عليكم هل يلزم استقباب القبلة عند سجود التلاوه نعم هذا سياتينا ان شاء الله سجود التلاوه الصواب أنه ليس صلاة كما هو مذهب الامام ابي حنيفه وحنيفه يرى ان سجود التلاوه سجدة مجردة ليست صلاة لا تاخذ احكام الصلاة وعلى هذا لو سجد وهو لم يستقبل قبلة أو سجد وهو على غير طهارة فان سجوده صحيح هل مس الاذنين مشروع عند الحنفيه ماهو المس الاذنين الاصابع مشروع عند الحنفيه وكيف نتعامل الجماعه نعم لا هو ليس مشروعا لذاته لكنه وقال به بعضهم لتحقيق المحادثات المحادثات الاذني لتحقيق المحادثات لأن المشروع عند الحنفيه هو أن يرفع إلى أن يحاذي فروع الاذنين وصول الاذنين فاذا رفع إلى حذاهما حقق السنه هو ليس مقصود بذاته من قال به بانما يقصدون بذلك وتحقيق تحقيق محاذات الاذن السلام عليكم هل يفرق الحنفيه بين عورة المراه في الصلاة وخارجها وان كان هناك فرق فما هي عوره المراه خارج الصلاه نعم هم يفرقون نعم هم يفرقون بين عوره المراه في الصلاة وبين عورتها في باب النظر و وال... ابن عابدين رحمه الله تعالى وهو من محققي علماء الحنفيه قال بأن قال في حال الفتنة تكون كلها عوره وإمام الحرمين الجويني ذكر بأن العلماء يتفقون العلماء يتفقون على وجوب ستر الوجه في حال الفتنة كان هناك فتنة يتفقون على ذلك هل استعمال التطبيقات التي يستدل بها على جهه القبلة يعتبر اجتهادا نعم هذه تفيد غلبة الظن فيصح اعتمادها مثل هذه الالات التي يستدل بها على جهة القبلة هذه تفيد غلبة الظن فيصح اعتمادها هل يشرع اجابة الاقامة لا اجابة الاقامة ليس مشروعا والحيث الوارد فيها بقول ضعيف لا يثبت العلم خير من حت حبانا بها الذي علمنا البيان العلم نور ساطع لا ينطفئ به ينال المرء اسما شرفا